سبع استمع للحوار وأعده ثم اقرأه واكتبه في دفترك السفر إلى قونيا صباح الخير صباح النور تفضل يا سيدي متى السفر إلى قونيا بالقطار؟ في الساعة الواحدة أريد تذكرة الذهاب والعودة إلى قونيا كم ثمنها؟ ثمنها؟ إثنة عشرة ليرة تركية تفضلي ها هي الأجرة شكراً